يتطاول الأقزام على النبي الإمام ينال السفهاء من سيد الأنبياء كلف فذئاب برعي الأغنام وراع الشات يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب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 فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله الأغلبان أنا ورسول نعم إن الله قوي عزيز إحنا نفسنا عاوزين نتذكر أين توقيرنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لابد نحن نحترمها لابد نحن نظهرها لابد نحن نجعلها حتى في أبنائنا لما هان على كثير منا قدر رسول الله وإسلامنا هن حتى على أعدائنا أقباط المهجر هم عبارة عن حلقة داخل سلسلة طويلة جدا هذه السلسلة هي سلسلة البغض والعداء لهذا الدين كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عندينكم إن استطحو. فهؤلاء قوم لا يعرفون إلا لغة الدم، لا يعرفون إلا لغة انتهاك الأعراض وحدث ولا حرج عن الوجود عندهم. هم عايشين في الرذيلة والدم ده. مش عارفين يجيبوا أي تهم لدين الإسلام أو لنبي الإسلام لأن صفحتنا نبيضة وصفحة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. صفحة الطهارة. فهم علشان يشوشهم يرمون بالبلب تاعهم. وهو ده المنهج بتعمل ربنا العن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون نحن جنة شعاع يستحثون في إذاء نبينا الصلاة والسلام لابد أن يخرج بمدافع من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ده العقل كثيرا من الشباب المسلمين اللي هم عادين على الفيسبوك أو على تويتر أو على الفضائيات أو ما إلى ذلك ماذا تعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن يقولون عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه كذاب أو إنه سفاك للدماء أو يعني أنزه لساني عن مجرد حكاية هذا نصر الله العافية طيب كيف ترد على هذه الشبهات كيف ترد على هذه الإشكالات ما الذي تعرفه أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقدم للناس سيرته وصورته الحقيقية ولترد على هؤلاء الأفاكين